Book 2: Kymmenen Ashra, eilen, tänään, huomenna. Ams eljaum, radan, Eilen oli lauantai. كان السبت. أمس كان السبت. أين أمس, أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقاً. كان الفيلم مشوقا اليوم هو الأحد. اليوم هو الأحد. تنان <تصفيق> توس اليوم انا لا اعمل اليوم أنا لا أعمل. <تصفيق> سأبقى في البيت. سأبقى في <تصفيق> البيت. ومن غدا الاثنين غدا الاثنين ومن من تعستويس كن غدا سأعود للعمل مجددا. غدا سأعود للعمل مجددا. أنت في المكتب. أشتغل في المكتب. Kuka hän Man Man on? Mannhava. Mann Hän on Peter. Hävä Peter. Hävä Peter. Peter on opiskelija. Peter taleb. Peter Kuka hän on? Mannhävi. من هذه؟ هانن مارتا هذه مارتا هذه مارتا مارتا وシхテリ مارتا سيكريترا مارتا سيكريترا يا مارتا اوات يستافييا بيتر و مارتا اصدقاء بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر صديق مارتا. بيتر صديق مارتا. مارتا وبيتر مارتا بيتر. مارتا صديقة بيتر. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.